لا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ وَجُوهُهُ يَوْمَ إِذٍ نَاعِمَ لِسَعِيْهَا رَاضِيَةٌ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَا فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ